والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا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 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ